بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا وحبيبنا وقودتنا محمد بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الحق من اختلافهم في افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخضر وتتابع على القول به السلف وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار من أصحاب أربعة أبا بكر وعمر وأثمان وعليا رضوان الله عليهم فجعلهم خير أصحاب وفي أصحاب كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم واختار من أمتي أربعة قرون أربعة قرون من بعد أصحابي القرن الأول والثاني والثالث فترة والقرن الرابع فردا وكذلك نقول فأفضل أصحابه الصديق وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم الفاروق بعده عمر ابن الخطاب ثم ذو النورين عثمان بن عفان ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين أجمعين وأما أول الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أول الأصحاب بالإمامة. فقال من قال بما قال حدثني محمد حدثني به محمد بن عمار الأسد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا خشرج ابن نباثة قال حدثني سعيد بن جهمان جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمة ثلاثون سنة ثم من بعد ذلك ملك ملك قال لي فينا أمسك خلافة أبي بكر سنتان وخلافة عمر عشر وخلافة عثمان إثنة عشرة وخلافة علي سك قال فنظرت فوجدتها ثلاثين سنة ذكر المصنف رحمه الله هنا في اعتقاده واعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحق في ذلك أن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفي أصحابهم كلهم خير والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأفضل الخلق بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل القرن قرنهم وخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الترمذي وغيره قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وورد ذلك عن علي أنه قال أفضل هذه الأمة أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنت الخلفاء الراشدين المهديين والخلفاءهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي Kemudian mufassir rahimahullah Imam Tabiyyah rahimah Allah Taala menerangkan di sini tentang aqidah beliau, keyakinan beliau dan aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang benar tentang mereka dan yang utama daripada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Rusman, kemudian Ali dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya baik sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya khairun natiqarni thumma alladhina thumma alladhina thumma alladhina sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku itu para sahabat kemudian orang yang datang setelahnya kemudian orang yang datang setelahnya maka sebaik-baik makhluk setelah para nabi Nabi adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sebaik-baik masa Adalah masa di mana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup Dan mereka lah Makhluk yang terbaik setelah para Nabi Demikian demikian yang disebutkan Oleh Ibn Umar dalam riwayat Tirmili Dahulu kami mengatakan Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keadaan hidup Kami mengatakan bahawa yang terbaik dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman. demikian pula ada riwayat dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala beliau mengatakan afdalu hadhihi al-ummah Abu Bakar tsumma Umar sebaik-baik umat ini setelahnya terbaik-baik umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bisunnati وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي فَيْقَنْ تُقُهُ لَهْكَلِيًّا دِنْ سُنَّهْكُوْ كُمُدِيًّا سُنَّ خُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ دِنْ خُلَفَاءَ الرَّاشِدُونَ أدلَه أبو بكر عمر عثمان دن علي رضوان الله عليهم أجمعين واختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق وقد جاء في الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة كما جاء من حديث أبي هريرة في قد جاء أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة فجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو لا أن تكون نصف أهل الجنة وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة مئة وعشرون صفا ثمانون منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن هذه الأمة هي خير الأمم وأصحابه هم خير الأصحاب وقرن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو خير القرون وثمت قواعد كذلك قبل أن ننفر لكم القواعد وأن الإمامة هي على تركيبهم واتفق المسلمون على ذلك وخلافة أبو بكر كانت سنتين وخلافة عمر عشر وخلافة عثمان اثنى عشرة وخلافة علي ست فمن قال أن هناك أحق بالخلافة غيرهم فقد ضل ومن قال أن هناك ترتيبهم رتب ليس بالأحقية في ذلك في الإمامة أيضا فقد ظل وانحرف عن استراث المستقيم وقواعد أهل السنة والجماعة في الصحابة أولا أن الصحابة كلهم عدول واعتقاد فضلهم وهذا لا يلزم العصمة فالعدالة شيء والعصمة شيء آخر ثانيا النهي عن سبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أيضا اعتقاد تفاضلهم من أصولها للسنة والجماعة الترحم عليهم والترضي عليهم والشهادة لهم بالجنة بالجملة والتعيين لمن عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين بالجنة وثابت بن قيس وعكاشة الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة الكف عما حصل بين الصحابة والكف هنا الكف عن الخوض فيه والكتابة فيه تأليفة وتدريسا إلا في رد شبهة أو بيان حق إذا دعت الضرورة إلى ذلك لأن هذا يؤدي إلى سلامة الصدور وأهل الصنة لا ينظرون في كتب السير فيما خالف الحق فيها فالكتاب والسنة حكم على هذه الكتب وليست كتب السير هي الحكم لطول المدة وقد ذكر ما هو الصحيح وما هو غير صحيح وما هو مشتبه فالمشتبه فيه يرد إلى المحكم وهو عدالتهم أيضا من أصول هذه السنة والجماعة فيهم أن المجتهد فيهم بين الأجر والأجرين والمذلب منهم يرجى يرجى له ومغفور له يرجى له الخير ومغفور له بإذن الله لسابقته وصحبته لرسول الله ولما أقاموا معه من الجهاد في سبيله ولما لهم من الخير والأعمال الصالحة الكبيرة Wajhina yurhibu rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat yang lainnya di atas seluruh makhluk di dalam suhbah mereka atau persahabatan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al bukhari dan juga Imam Muslim Nabi SAW mengatakan Nahnul akhirun as-sabibun Assabiquna yawmul qiyamah Kami adalah umat yang datangnya terakhir Akan tetapi nanti di yawmul qiyamah Kamilah yang pertama kali Adalah umat yang terdahulu Yang paling depan Adapun datangnya Itu terakhir Dan di dalam riwayat pula Dalam hadis bahawa umat ini Adalah umat yang paling Banyak nantinya masuk ke dalam syurga di mana datang hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku berharap, Inni la arju, an tukul nizfa ahli al Aku berharap agar kalian tersebut merupakan setengahnya penghuni daripada syurga. Kemudian di dalam hadis disebutkan, an ahli al 120 fathah, dan 80 minha min umma Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ahli al-jannah penduduk jannah. Itu ada 120 Saf barisan Dan 80 darinya Itu daripada umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan umat Muhammad Merupakan umat yang terbaik Merupakan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang terbaik Dan masa mereka merupakan Masa keematan yang terbaik Dan Keyakinan kita Sebab kehilafinan kita bahawa imamah kepemimpinan itu sesuai dengan urutan-urutannya dan itu merupakan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin padanya barang siapa yang mengatakan bahwa ada kekhilafahan yang berhak selain kekhilafahan para sahabat Abu Bakar dan Umar Uthman Ali maka sungguh dia telah berada di dalam kesesatan dan barang siapa pula yang mengatakan bahwa urutan-urutannya ter tersebut tidak sesuai maka sungguh dia juga tersesat dalam kesesatan yang nyata dan di sana ada kaedah-kaedah di sini perlu intibah perlu diperhatikan dengan baik di dalam permasalahan as-sahabah bahwa sahabat itu seluruhnya adil kemudian kepercayaan keyakinan ...bahawa keutamaan mereka tersebut ada bahwa keyakinan adanya keutamaan pada mereka akan tetapi adanya keutamaan pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan mereka tersebut al-ismah yaitu selamat daripada dosa karena al-udul atau adalah itu sesuatu yaitu tersendiri Adapun al-ismah selamat dari dosa itu pun tersendiri. Berbeda dua hal ini. Kemudian yang kedua, larangan mencaci maki mereka, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi Jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Kemudian di antara kaedah kaidah yang lainnya adalah keyakinan kita akan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Keyakinan kita. Akan keutamaan-keutamaan. Yang mereka miliki. Kemudian kita berbaik, berbuat baik kepada mereka. Kemudian ribau atas mereka. Kemudian. Di antara kaedah penting pula. Bahawa al-sunnah wal-jamaah. Bersaksi bahawa mereka. Keseluruhannya. Dijamin dengan syurga. Terkhususnya. Bagi para Sahabat Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditunjuk dan ditakayin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa mereka termasuk atau tergolong penghuni Syurga seperti sepuluh yang dijamin masuk Syurga atau Sahabat Ibn Qais radhiyallahu taalaan atau Uqasha Ibn Mihsan itu yang sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Syurga Allah Taala mengatakan. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضوا عن وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها السابقون الاولون هم الاورام اللي تدره من المهاجرين والانصار baik dari kalangan muhajir atau dari kalangan anshar dan muhajirin wal anshar dan mereka mereka yang mengikuti nabinya dengan dengan cara yang baik radhiyallahu anhum mereka rida kepada Allah dan Allah pun rida kepada mereka Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa taala janjikan dalam surah taubah ini dalam ayat taubah ini Allah janjikan kepada mereka Syurga tempat mereka kembali kemudian diantara antara kaidah yang terpenting ayo la hirhimi wa rahmakumullah yaitu menahan untuk tidak berbicara terhadap apa-apa yang terjadi di antara para sahabat. Yang dimaksudkan menahan di sini adalah larut di dalam membicarakan pertikaian atau hal-hal yang terjadi dari para, daripada para sahabat ataupun di situ larangan untuk menulis secara khusus yang berbicara tentang pertikaian para sahabat atau mempelajarinya secara mendalam kecuali diperkecualikan di sini kecuali untuk membantah shubhat atau menjelaskan kebenaran yang sebenarnya terjadi di antara para sahabat tersebut dan ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak melihat atau tidak terlalu fokus di dalam pertikaian pertikaian yang terjadi di tengah-tengah para sahabat Bahkan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah Senantiasa Membantah apa-apa yang Terjadi, apa-apa yang tertulis Atau tertuang di dalam tulisan Daripada tulisan-tulisan Yang fokus di dalam membahas Tentang pertikaian-pertikaian para sahabat Kemudian diantara Kaedah yang penting pula bahwa mujtahid Orang yang berpendapat Dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka Berada di antara satu pahala atau dua pahala, yang benar mendapatkan dua pahala, ada pun yang salah mereka mendapatkan satu pahala. Ada pun di antara Sahabat Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin melakukan dosa, maka diharapkan ampunan dari mereka atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka merupakan orang-orang yang dahulu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu menemani bersahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pula mereka memiliki amalan amalan saleh daripada amalan-amalan yang mereka lakukan ثم شرع في مسائل الايمان وزيادته فقال رحمه الله قال رحمه الله تعالى واما وهل يزيل وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل ويزيل وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله وعليه ما ضاء أهل الدين والفضل قال حجثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقي قال سألنا, سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن نبيه عن جده عمر بن حبيب. قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال حدثنا علي بن سهل الرملي. قال حدثنا الوريد بن مسلم. قال سمعت الأوزاعي. ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان ذكر رحمه الله هنا أن الصواب في مسائل الإيمان أن الإيمان هو قول وعمل ويزيد وينقص قال وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله وعليه مضى أهل الدين والفضل لقد جاء في الكتاب والسنة أكثر من مئة دليل على أن العمل من الإيمان وأن الإيمان قول وعمل، وقوله وعليه مضى أهل الدين والفضل نعم قد مضى أهل الدين من أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل أو قول أو اعتقاد وقول وعمل منهم من يقسم القسمة ثنائية ومنهم من يقسم وهذا حال أكثر المتقدمين ومنهم من يقسم القسمة الثلاثية والقول يدخل فيه قول القلب ومضى عليه أهل الدين والفضل يقول الإمام البخاري أدركت ألفا من علماء يقولون الإيمان قول وعمل ولا ولدل على ذلك كثيرا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم والذين اهتدوا زادهم هدى لل... للذين والذين احتدوا زادهم هدى قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال سبحانه وبحمده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ذكر هنا رحمه الله من أسباب زيادة الإيمان ونقصان ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا يشعر به كل أحد منا أنه يجد لذة وحلاوة في قلبه كلما أقبل على الله ويجد شيء في قلبه من الضعف والضيق. وهذا يدل على نقص الإيمان حينما يقبل على معاصيه والإيمان يزيد بفعل الطاعات وترك المعاصي فالإيمان يزيد بفعل وترك كما يزيد بفعل الطاعة يزيد بترك الذنوب والمعاصي احتسابا لله سبحانه وتعالى ولا يكفي الإيمان وحده كما تقوله المرجئة ويقولون أن الإيمان هو الإقرار فقط أو تقوله الجهمية هو المعرفة أو تقوله الكرامية هو القول فقط وكل هؤلاء قد خالفوا الصراط المستقيم Taklah iman, ilah biquol dan amal. Subhanallah. Eh, chef. Apa tu? Nah, dia nak apa? Dia nak apa? Dia nak Kemudian. Al-muallif rahimahullahu taala, al Imam al-Tabari rahimahullahu taala melanjutkan di dalam permasalahan i'tiqad adalah bahawa keimanan tersebut bertambah dan berkurang. Dan yang benar di dalam pengertian atau definisi keimanan itu merupakan qaulun wa 'amalun ucapan ataupun perbuatan. Dan itu yang datang dengannya sebagian besar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu seratus lebih dalil. Yang menyebutkan bahawa amalan itu masuk ke dalam lingkup keimanan. Dan iman itu merupakan ucapan dan perbuatan. Ada pula definisi yang lainnya bahawa keimanan itu i'tikadun wa qawlun wa amal. Keyakinan ataupun ucapan ataupun amalan. Adapun pun qawul, ucapan di situ masuk di dalamnya qawlul qalb. Ucapan yang berangkat dari hati. Dan al Imamul Bukhari, wabillahi Taala, mengatakan: Adraktu alf min ulama yaulun al iman, yaulun wa amal. Aku telah menjumpai seribu lebih dari para ulama itu yang mengatakan bahawa keimanan itu merupakan ucapan ataupun perbuatan. Di antara permisalannya adalah firman Allah: Qad aflahal al mu'minun muaminun al-ladinhum fi salatihim kashiyun. Berbahagialah orang-orang yang beriman yang di mana mereka ketika salat mereka khusyuk. Demikian pula firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum" dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia keimanan kalian. Yang dimaksudkan dengan keimanan di sini adalah salatakum, salat kalian. Demikian pula firman Allah, "Wal ladinahtadaw zadahum huda" dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuuhu zadatuhum iimana." Dan jikalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanan mereka. Demikian pula firman Allah, "Alladziina qaalahumun naasu inna an qad jama'uu lakum fakhshawhum fa zadahum Ketika Dikatakan kepada mereka bahawa manusia telah berkumpul kepada berkumpul atas mereka Fahsyauhum maka takutlah kepada mereka Bahkan sebaliknya Keimananlah yang bertambah di hati-hati mereka Dan diantara sebab-sebab bertambahnya keimanan Adalah zikrullah Berzikir atau mengingat Allah Subhanahu SWT Maka sudah sepantasnya Seseorang tersebut menghadirkan keledatan Dan rasa indah ataupun rasa manis di dalam hatinya di setiap ibadah-ibadah atau -ibadah, ataupun amalan-amalan yang dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu SWT maka setiap kali dia mendapatkan kekuatan di dalam mengamalkan amalan atau keimanan di dalam mengamalkan amalan kepada Allah maka semakin kuat pula keimanannya akan tetapi sebaliknya jikalau dia mendapati kelemahan atau kesempitan di dalam mengamalkan amalan Maka itu menunjukkan kepada kita kurangnya keimanannya. Maka al iman, keimanan itu bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Keimanan itu bertambah dengan melakukan dan meninggalkan, melakukan amalan, amalan ketaatan dan meninggalkan amalan kemaksiatan demi menghadap demi mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi di sana ada sebagian kelompok-kelompok yang mengatakan di antaranya adalah Murji'ah, orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahawa keimanan tersebut cukuplah hanya dengan meyakini atau al iqrar menetapkan dan meyakini. Ada juga yang mengatakan di antaranya al-Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah mengatakan bahawa keimanan tersebut cukup ma'rifat mengenali saja. Demikian pula ada di sana. Di antara firqah-firqah yang sesat, Al-Karramiyah, yang mengatakan bahawa keimanan tersebut hanyalah ucapan saja. Dan sungguh mereka telah menyelisihi jalan yang lurus, terutama jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak ada keimanan, kecuali dengan adanya ucapan dan perbuatan.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 ومن يقوم قال ومن يقوم قاله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حمبل رضي الله تعالى عنه قال أبو جعفر فإن أبي إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبي عبد الله أحمد بن أحمد بن حمبل يقول اللفظية جهمية يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فمن يسمع ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه هذا على الكلام من هذا الإمام العظيم قاعد عند أهل السنة والجماعة فهو قد ذكر أن القول في ألفاظ العباد بالقرآن وهو قولهم هل نفضي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ذكر أولا الرد العلمي المؤصل فقال هذا أولا ليس فيه أثر عن صحابيهم مضى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ولا عن تابعين قضاء. وقد قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قال وكف عما كف عنه فإنه يسعك ما وسعهم واسلق سبيل سلفك الصالح فهذا القول أولا مبتدع لم يرد لا بالكتاب ولا في السنة ولا نعلم عن الصحابة ولا التابعين قال إلا عمن عم قوله عمن عم في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وهو في أتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى يعني في مسألة الخوض هذا وما ذكرها الإمام أحمد إلا لأنها ذكرت في زمنه هذا هذه الألفاظ وهذا الكلام محدد واضطر الإمام أحمد في الكلام في هذا وبيان الحق لرد الباطل ما كان فيه من باطل وقبول الحق فيه وفيه رد على من يقول أيضا أن الإمام الطبري ينسقص الإمام أحمد فقد أوصف أوصفه بالإمام المرتضى فقال واللفظية جهمية وهذه المسألة أن القرآن اللفظ بالقرآن لفظ العباد هل هي بخلوق أو لا هذا مما أولقنا أنه كلامه محدث ومما يستفر به إن قصد بذلك المثل فالمثل كلام الله سبحانه وتعالى وقد استدل هذا الإمام قال حتى يسمع كلام الله فممن يسمعه من الذي يتلو والمثل هو كلام الله سبحانه وتعالى فنقول المثل غير مخلوق هو كلام الله سبحانه وتعالى والصوت صوت القارئ وفعله وهذا مخلوق فمن قال أن القرآن مخلوق فهو جهمي كما قال الإمام أحمد ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع Taklah mubdah yang diajukan. Dia adalah kisah Allah. Tiada mahluk. Dia adalah Allah. Kemudian masuk ke dalam bahasan yang berikutnya adalah. Permasalahan Lafzi al-Fadzul Ibad bil Quran Lafaz yang keluar dari mulut hamba ketika membaca membaca Al Quran Lafziyah yang dikenal di sisi para ulama adalah al Lafziyah yang mengatakan bahwa Lafziyah iaitu yang mereka adalah makhluk al-Fadzul al-Fadzul Ibad al-Fadzul Ibad bin makhluk atau tidak makhluk? Tiada yang mereka adalah makhluk.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 dan ucapan inilah yang dibahas oleh al Imam Muktabari rahimahullahu taala. Pertama beliau membantah ucapan yang demikian dengan bantahan yang mendasar, iaitu bahawa ucapan hal yang ucapan yang demikian tidak ada asarnya sama sekali dari sahabat-sahabat Nabi saw. Tidak ada di dalam Al Quran dan tidak ada dalam as Sunnah, terutama tidak ada di dalam sahabatnya tidak di dalam pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian jangan bergelut. Jangan gelut, jangan gelut. Ya, sabar, sabar. Kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Perpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Artinya di sini, kalau tidak ada pembahasan ini dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bisa dipastikan bahawa hal tersebut adalah perkara yang bidah. Kemudian tidak ada pula dasarnya dari tabi'in. Dan Imam al rahimahullahu taala telah mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah wa qul bima qalu wa quf amma amma quf wa kuf 'amma qaffu 'anhu wa quf 'anhu amma amma qaffu 'anhu amma qaffu 'anhu. Yani, summa, summa sumesh qolun zaa. Sarjan san? Aibun. Fakuffa 'an kaffu thumma waslu sabilaka ala Wasluk sabila wasluk sabila salathika salif fa innahu la yas'ahu ma yas'uhum. Fa innahu yas'ahu kama was'ahum. Al Imam al-Imam al-Auzai rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang tabi'in bersabarlah dirimu di atas sunnah. Kemudian berucaplah kamu sebagaimana para salaf terdahulu berucap. Kemudian berhentilah kamu, sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan tahanlah dirimu di atas apa-apa yang mereka juga bertahan di atasnya. Kemudian berjalanlah kamu di atas jalan salafmu terdahulu. Kemudian beliau mengatakan bahawa apa yang dibolehkan kepadamu itu juga dibolehkan kepada mereka. Dan ayolahhi barahimani warahmatukum Allah. Pada dasarnya Ucapan bahawa Lafzibil quran makhluk Lafaz yang keluar dari mulutku Ketika membaca Al-Quran itu makhluk Itu merupakan Lafaz yang mubtadi atau mubtada' atau muhdad Lafaz Atau atau pemahaman Yang diada-ada'kan Pemahaman yang baru Yang tidak datang darinya Al-Qitab Tidak pula datang darinya Al-Sunnah Tidak pula dibenarkan dari Pemahaman atau Salafun Salafun Salafun Salih dan permasalahan al-khaw yaitu senantiasa sibuk dengan permasalahan yang demikian sibuk dengan mengatakan bahwa lafzul di dalam membaca Al-Qur'an itu makhluk sudah disebutkan oleh Imam Muhammad rahimahullahu taala dan hal ini terjadi di zaman beliau dan mengharuskan beliau membantah ucapan ini dan dijelaskan di dalam risalah tersebut bahawa al-imamu al Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan Al-lafziyyatu jahmiyah Bahawa orang yang mengatakan bahawa Lafakku di dalam membaca Al-Quran itu adalah makhluk Mereka merupakan jahmiyah Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan Hatta yasmah kalam Allah Sampai mereka mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari siapa <tuh> Dan permasalahan al-khawb perdalam dalam di dalam permasalahan ini yaitu permasalahan lafzi bil Qur'an makhluk merupakan hal yang tidak dibenarkan dan ini yang terjadi di zaman al-Imam Ahmad taala ketika ditanyakan kepada beliau tentang hal ini beliau mengatakan di dalam matan tersebut alafziyah Jahmiyah bahwa orang yang mengatakan laf ketika membaca Al-Qur'an adalah makhluk itu tergolong dari orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah dan di disini ayolah hibah rahimahni wa rahimahkumullah Bantahan pula Kepada orang-orang Yang mengatakan bahawa Al-Imamu Tabari rahimahullahu ta'ala Merendahkan Imam Ahmad Karena pada perbahasan yang lalu Ketika kita menjelaskan Sirah Al-Imamu Tabari Bahawa beliau mendapati Permusuhan atau intimidasi Dari madhab Hanabilah Dikarenakan beliau merendahkan Al-Imamu Ahmad Tapi dalam risalah ini Beliau membawa Pandangan Atau membawa riwayat Dari Al-Imam Muhammad Maka ini bantahan kepada orang-orang Yang mengatakan bahawa Al-Imam Uttabari Merendahkan Al-Imam Muhammad Kemudian permasalahan Bahawa Laf Al-Quran Gairul makhluk Dan sebaliknya Orang yang mengatakan bahawa Laf dari Al-Quran Itu bukan makhluk Ini pun ucapan yang muh Dan ucapan yang muhaddats yang bedah karena ada beberapa tafsiran di situ. Kalau yang dia maksudkan bahawa lafaz tersebut atau yang dibaca yang dibaca adalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an adalah kalamullah, merupakan ucapan Allah dan bukan makhluk. Adapun suara yang keluar dari mulut orang yang membacanya atau perbuatannya, maka itu makhluk hanya saja Perdalam dalam dalam permasalahan ini Tidak dibenarkan Dan al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan Bahawa orang yang mengatakan Lafzi bil-Qur'ani Zairul makhluk Adalah pelaku bid'ah ah. Maka yang benar Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an Atau lafaz Ketika membaca Al-Qur'an itu makhluk Dia adalah jahmi Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Lafaz ketika dia membaca Al-Quran, itu bukan makhluk, dia mubtadi' dan yang benar, adalah hendaknya, dia mengatakan, kalamullah, Al-Quran, itu merupakan ucapan Allah, minhu badak, wa ilaihi ya'ud, darinya dimulai, dan kepadanya kembali. Suma badak hi mas'ala, suma ntaha bi mas'alati, al-ismi wal-musamma, ودى قال أنها من الأمور المحدثة والحماقات المحدثة فقال رحمه الله فقال رحمه الله تعالى وأما القول في الاسم أهو المسمى أم هو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا آثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع والخوض فيه شيء شيء والصمت عنه زين وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل جل ثناؤه الصادق وهو قوله عز وجل قل دعو الله أو دعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وظل وهلف ثم قال رحمه الله خوض الناس في قولهم هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى قال هو من الحماقات الحادثة قال التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين هكذا يجب على كل سني في الأمور الحادثة والتي ليس فيها أثر ولا قول لعالم أن يصمت ويتركها إلا في بيان دلت على باطل فيرد الباطل ثم يدل على الحق في هذه المسألة وأن التوقف فيه يكون على ما جاء من الكتاب والسنة وذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في أسمائه وصفاته أنه لا يتجاوز القرآن والسنة من غير كيف ولا تنثيل ولا تحريف ولا تعطيل وقال كل الأسماء تدل على الله سبحانه وتعالى. أودع الله أو أودع الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فلا أكتب. فلا للمسمى لا نقول أنه غير المسمى ولا هو المسمى نقول الاسم للمسمى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى وقال إن لله النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما أي أن الاسماء للمسمى والأسماء إذا وردت في سياق الدعاء والاستغفار فالمراد فيها المسمى وهو الله سبحانه وتعالى وإذا وردت في مقام التعدد واختلاف الدلالات فالمراد فيها الأسماء الدالة على المسمى فالمراد منها الأسماء الدالة على المسمى وأسماء الله من حيث دلالتي على الذات مترادفة فالله والرب والرحمن والغفور والرحيم كلها دلت على ذات الله فهي من هذا الباب مترادفة لكن باعتبار دلالته على الصفة فتختلف فصفة السميع ليست كصفة البصير وصفة الرحمن ليست كصفة الغفور فهي من هذا القبيل متباينة وكل من الأسماء والصفات دالة على الله فأسماء الله أعلام وأوصاف كما شرحت لكم هنا ما دلال المطابقة ما دلال المطابقة المطابقة هذه لا تضيع. لا لا, لا. دلالة على الأعلى تدل على الذات وعلى الصفة متبينة. تدل على الذات والصفة. أنا الذات هو الله سبحانه وتعالى له أسماء كلها دالة عليه. السميع، الله، الرحمن، الرحيم، الغفور. دلالته على الذات ترادف. فكل هذه الأسماء دالة. على ذات الله كل وتدل على ذات الله وأسمع له فالسميع هو الله والله هو الله والرحمن هو الله والرحيم هو الله كل ودالة والغفور هو الله لكن السميع الله الرحمن الرحيم الغفور هذه دلالته على الصفة ويسمى تباين وتدل على الصفة السميع غير صفة الرحمن والغفور غير صفة الودود لأن أهل البدع يقولون السميع هو البصير والرحمن هو الله أسماء بلا معاني كلها باعتبار كلها تدل على ذات أهل السنة يقولون أن السميع والله والرحمن والرحيم والغفور كل أسماء الله تدل على ذات الله وهي علم لله وباعتبار الصفة فهي تدل على الذات والصفة والصفة هذه تختلف فالسميع غير البصير والرحمن غير الغفور وهكذا وضح؟ واضح كتير؟ خلاص؟ ما هميه؟ <تصفيق> Kaidah, kaidah, kelas, kaidah, mana? Dokumen, kelas, kelas, sini, kelas, sini, kelas. Kemudian dalam permasalahan berikutnya adalah permasalahan dari bentuk kebodohan-kebodohan yang terjadi. Yang tidak ada asarnya sama sekali dari para sahabat. Atau dari Al-Quran. Ataupun Sunnah. Ataupun dari para sahabat. Dan tabi'inu atba'u tabi'inu. Dan berdalam-dalam. Di dalam membahas hal ini merupakan hal yang tidak baik. Dan tidak layak. Hal yang sangat jelek. Dan. Diam. Di dalam perkara ini adalah hal yang baik. Kecuali. Di dalam menjelaskan kebatilan atau membantah setiap kebatilan-kebatilan yang membahas tentang hal ini. Itu permasalahan al-ism. ahwal al-musamma am huwa ghairul musamma. Nama itu apakah diperuntukkan kepada yang dinamakan atau kepada selain yang dinamakan. Yang pertama, perhatikan di situ... Ada beberapa kaidah-kaidah di sisi ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan tentang asma wa sifat. Nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah agar seseorang tersebut tidak melampaui apa yang dijelaskan dari Al-Quran. Ataupun as-sunnah. Min ghayri kayif, wala tamthil, wala ta'til, wala tahrif itu tanpa dia harus membagaimanakan memisalkan atau mentakwilnya atau meniadakannya. Dan setiap nama-nama itu menunjuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala mengatakan, "Qul id'u Allah aw -Rahman. Rahman, ayyam ma tad'u, falahul asmaul husna." Maka berdoalah engkau kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman, ayyam ma tadu'u dengan nama apapun engkau berdoa kepada Allah Falahul asma'ul husna Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama-nama Atau asma'ul husna Dan kita katakan Bahawa nama itu diperuntukkan kepada Yang dinamakan Atau zat yang dinamakan Dan jangan sekali-kali Kita mengatakan bahawa nama tersebut Kepada selain yang dinamakan, yaitu ghairul musamma. Allah Ta'ala menegaskan, wa asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka berdo'alah engkau, dengan nama-nama tersebut. Dan Allah Ta'ala, dan Nabi Alaihi Wasallam juga bersabda, inna lillahi tis'atan, wa tis'i nazman, faman, faman hasil, faman ahfah ya. Inna Allahi 99 asma fa man ahsaha dakhala al jannah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 99 nama dan barang siapa yang mampu menghitungnya itu barang siapa yang mampu menghafalkannya menjaganya maka dia akan masuk ke dalam syurga Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau datang dari segi doa atau bentuk Istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu diinginkan darinya adalah Yang dinamakan Itu zat Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Kalau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Terdapat pada tempat-tempat Yang berbeda-beda Maka yang diinginkan di situ adalah Nama-nama yang menunjuk kepada Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dia ni Begin halah Dan sini ayolah hibda rahimani wa rahimahumullah ya Yang lain nampak Di sini zat Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dari segi alam Penamaan seluruh nama as sami Allah Al-Rahman Al-Rahim, Al-Ghafur itu kembali Dan menunjuk kepada Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Adapun Kalau di dalam permasalahan Sifat kalau As-Sami' ini sifatnya mendengar, kalau Ar-Rahman ini sifatnya mengasihi, kalau Ar-Rahim ini pun mengasihi, Al-Ghafur adalah mengampuni. Maka itu menunjuk kepada zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara terpisah-pisah. Ya, tidak sama antara sifat Ar-Rahman dengan As-Sami' mengasihi dengan mendengarkan. Ya, karena masing-masing kalau menunjuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang terpisah-pisah. Al-Ghafur, Maha Pengampun, dalam sifat Allah Subhanahu Wataala akan tetapi menunjuk tetap menunjuk kepada zatnya Allah Subhanahu Wataala. Karena beliau menjelaskan kepada kita tadi sebagian ahlul bidah, wal ahwa sebagian pelaku kebedaan mereka tidak menjelaskan dari nama-nama ini atau tidak membedakan antara nama. Ataupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan nama dan sifat. Hanya saja ahlul bidak seluruhnya menyamakan. As-sami' yang mendengar itu sama dengan ar-Rahman yang mengasihi. Sama dengan yang mengampuni. Akan tetapi kalau dari segi sifat, itu sangatlah berbeda. As-sami' mendengar, ar-Rahman mengasihi. Al-Ghufur itu maha mengampuni. Dan ahlu sunnah wal-jama'ah dari segi penamaan. Kalau kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Itu Dari segi penamaan itu kembali kepada Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Adapun dari segi sifat Itu tetap kembali kepada Allah Hanya saja dengan makna-makna -ma Yang berbeda-beda Tidak seperti ahlul bidah wal ahwah Yang mereka menyamakan seluruh ya Nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa adanya makna di situ Bapak umum ya Karena tidak terlalu cepat ثم ختم رحمه الله بأحاديث يذكر فيها من اتهمه يحذر فيها من اتهمه بغير ذلك وبين فيها خطورة الغيبة والكلام في الناس ظلماً فقال رحمه الله. <تصفيق> فقال رحمه الله تعالى فليبلد الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأ أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيننا لكم على ما على فمن فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نححلنا في في ذلك قولا غيره فهو قاذب مفسر متخر متخرص معتدٍ يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يريده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباهه وأيحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحل أمثاله على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر وذلك ما حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي قال حدثنا المحاربي أن إسماعيل بن عياش الحمصي أن سعلبة بن مسلم الخطعمي أن أيوب بن بشير العجلي أن شفي بن ماتع الأصبحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذون على ما بنا من الأذى فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه ورجل يسيلهله قيحا وزما ورجل يأكله لحمه فيقول لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ويقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان لا يبالي إن أصاب البول منه لا يغسله ويقال للذي يسيل قيحا ودماً ما بل الأبعد قد آذان على ما بين من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قد عت قبيحة فيستلزها كما يستلز الرفض ويقال للذي يأكل لحمه ما بل الأبعد قد آذان على ما بين من الأذى فيقول إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. قال حدثنا خلاج بن أسلم النضر بن شميل أخبرنا أخبرنا بن جريد عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حسب حبثه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي محمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحجاد قال حدثنا طفال بن عمر قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن فير أنت بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أغفار من نحاس يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم قال وحدثني علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن وثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي عن فوقف على قبرين ثريين فقال أدفنتم ها هنا فلانا وفلانه أو قال فلانا وفلانا فقالوا نعم يا رسول الله فقال قد أعد فلان الآن يضرب ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عقوا إلا انقطع ولقد تطاير قبره نارا ولقد صرها صرخة سمعتها الخلائف إنك تقليل من الجن والإنس ولولا تمريج قلوبكم وتزييدكم في, في الحديث لسمعت ما أسمع ثم قال الآن يضرب هذا الآن يضرب هذا ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع ولقد تطايرها قبره نارا ولقد صراها فرحة سميعها الخلائف إلا تقليل من الجن والإنس ولولا تمريج في قلوبكم وتزييدكم في الحديث لسمعت ما أسمع قالوا يا رسول الله ما دنبهما قال أما فلانه أو فلان فانه كان لا يستبرئ من البول وأما فلان أو فلانه فانه كان يأكل لحوم الناس قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال قال, قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن بن عبد الله عن أبي برزة الأسلامي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضح في بيته آخر الكتاب والحمد لله وحده وكان الفراغ منه في يوم الثاني عشر من, من شهر المحرم الحرام افتتاح سنة أربع أربعة وتمانين وألف وصل الله على سيدنا محمد آله ختم رحمه الله هذا الكلام بعد أن ذكر هذه المسائل التي مرت بنا وهذا هذا هو الذي يعتقده وأمر بأن يبلغ أن يبلغ الشاهد الغائب أن كل ما وصل عنه خلاف ذلك فهو من الافتراء عليه ثم ذكر أحاديث عن الغيبة والكذب على الآخرين منها ما هي الصحيحة ومنها ما هي من أحاديث ضعيفة والأحاديث ثابتة في السنة في النهي عن الغيبة وعن ظلم الآخرين قد يكر حديث أربع يوذون أهل النار على ما به من الأداء هذا الحديث ضعيف ولكن قد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لشخصين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل هو كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس ومن الحاديث التي ذكرها وهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج مر على أناس لهم أبثار من نحاس يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم والحديث صحيح فخرجوا لإمام أحمد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال وهي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال فلا يجوز أن يكذب على العالم أو على أي مسلم بل لا يجوز الكذب على الكافر والمشرك فالظلم حرام من كل أحد على كل أحد الظلم حرام من كل أحد على كل أحد والعدل واجب من كل أحد على كل أحد وتعلمون معشر الأبناء والآباء والطلاب أن المفلس يوم القيامة الذي يأتي قد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم ما عليه أخذ من سيئات من تكلم فيهم فطرحت عليه فطرحت في النار فيجب علينا ضبط اللسان وحفظ اللسان وأعظم ما تحفظ به لسانك عن العلماء الربانيين لأن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ولحوم العلماء مسمومة وهم حملة الدين والكلام فيه فالكلام فيهم عظيم وإياك وتتبع عورات المسلمين وقد ذكر الإيمان واتضر هذا الحديث فقال يا معشر فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين فالغيبة محرمة وهي كبيرة وهي تفسد تفسد العلاقة بين الزوج والزوجة والابن والأولاد والمعلم والتلاميذ وبين الأخوان المتحابين وبين العلماء وبين الراعي والراعية الغيبة خطرها عظيم وهي تحلق الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا عوراتهم المستور يبقى مستور من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة إياكم والتنبيش والتفتيش ما كان مستورا دعوه مستور فإن الله عز وجل ستير يحب الستف ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ويفضح حتى في بيته وقد رأينا هذا بأم عيوننا فكم من من سعى في تتبع عورات أخوانه وعلمائه ومشايخه فتتعبع الله عورته وهو في بيته يأتيه من يفضحه من بيته فالجزاء من جنس العمل فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والنميمة وقول الزور وقول الباطل وبهذا نختم هذه الرسالة المختصرة العظيمة في معانيها وما ذكرت فيها من اعتقاد ونسأل الله أن يرحم مؤلفها ويجمعنا وإياه في دار كرامته كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في جنات النعيم إخوة على سور المتقابلين وأن يجعل الله عز وجل هذه المجالس حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه فنسأله سبحانه وتعالى أن يعطمنا وإياكم أزواجنا وذرياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليه Kemudian Al-Muallif Rahimahullahu ta'ala Imam ta al Uttabi Rahimahullahu ta'ala Melutup pembahasan Daripada sarih sunnah ini Dengan bahasan Permasalahan zibah Atau menuduh Seseorang dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dan Inilah yang terjadi Yang dirasakan pula Oleh Al-Imam Uttabi Rahimahullahu ta'ala Bahawa apa-apa yang sampai kepada kita atau kepada siapapun ucapan-ucapan yang mengatakan bahawa Imam Utomo Rabbimuhullah Taala begini dan begitu, terutama ya bahawa beliau memiliki pemahaman tashiyuh pemahaman Syiah atau ada tuduhan bahawa beliau merendahkan al Imam Muhammad. Seluruh tuduhan itu adalah tuduhan yang palsu. Bahkan tuduhan-tuduhan yang berangkat daripada al ghibah Membicarakan saudara tersebut di belakang saudaranya, dan beliau membawakan hadis. Ada di antara hadis yang beliau bawakan di sini yang sahih. Ada pula hadit-hadit yang ضعيف. Beliau menjelaskan di sini hadis yang ضعيف, iaitu hadis أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. Iaitu ada empat golongan yang di mana empat golongan ini Meribut. Ribut, tiada, ya. ya. yang ribut. Di mana empat golongan ini menyiksa ahlu Naur, menyiksa penduduk neraka yang lainnya. Di sisi lain penduduk neraka telah mendapatkan siksaan, tapi empat golongan ini menambah siksaan bagi penduduk neraka yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang baiz. Hanya saja beliau rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang sahih di mana ada dua orang yang diazab di kuburnya diazab di kuburnya di antara orang yang diazab di kuburnya tersebut ada salah satu dari mereka yang tidak berbersih ketika buang air kecil cumanis Jadi salah satu dari keduanya ada yang tidak bersuci setelah buang air kecil ada di antara mereka juga yang senantiasa melakukan namimah mengadu domba demikian pula ada hadis yang sahih yang yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau Isra Mi'raj beliau melewati satu kaum yang di mana mereka memiliki alfarun min nuhas Alfar kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga yahmushu na yang mereka mencakar-cakar atau mencabik-cabik dada mereka kemudian Nabi saw mengatakan siapa mereka itu wahai Jibril kemudian Jibril mengatakan huwa al-haulailladina yakruna luhum wa yakruna fi amalathim mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan orang-orang yang senantiasa merendahkan Harga diri seorang muslim Dan hadis ini Hadith dikeluarkan oleh Imam Ahmad Maka jangan sekali-kali Kita berbicara Tentang tentang seorang muslim Dengan pembicaraan-pembicaraan Dusta atau menuduh dia Atau menggibahi dia Dan Nabi SAW mengatakan Man qala fi muslimin ma'alaysa minhu Atkanahu allahu radghatan khabal Hatta yakhruja mimma qan dan barang siapa yang berkata tentang seorang muslim tentang seorang muslim yang di mana seorang muslim tersebut tidak melakukan hal itu yaitu fitnah maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatinya radghatal khabal radghatal khabal ini merupakan tempat yang sudah menjadi tanah mengeras yang ini berasal dari muntah atau nanah penghuni neraka Hatta Sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Maka jangan sekali-kali kita berbuat kezaliman. Menuduh saudara kita dengan kedustaan. Atau kezaliman. Berbuat zalim kepada seorang muslim. Adalah hal yang sangat besar dosanya. Demikian pula tidak boleh kita berbuat. Kizib, dusta ataupun kezaliman kepada orang kafir. Bagaimana lagi kezaliman tersebut. Kalau kita peruntukkan kepada saudara kita yang muslim maka zalim atau azzul haram haram hukumnya bagi setiap orang baik dia muslim ataupun kafir dan adil itu kewajiban dari satu orang kepada orang yang lainnya baik dia muslim ataupun yang kafir maka ketahuilah ma'asyarul abna wal ikhwah bahwa al muflis orang yang merugi nanti di akhirat orang yang bangkrut Nanti di hari kiamat Sebagaimana hadis Abu Hurairah RA, Bahawa mereka yang datang Dengan dosa Mencaci maki Memfitnah Menumpahkan darah Memukul dan sebagainya Sampai-sampai kata Nabi SAW Dari si pelaku Itu sampai-sampai Nanti kebaikan-kebaikan Yang ada dari si pelaku Ditransfer kepada si korban Sampai habis Sehingga Ketika telah habis, maka kejelekan-kejelekan si korban atau dosa-dosa si korban ditransfer balik kepada si pelaku... ...sampai akhirnya si pelaku diseret masuk ke dalam neraka. Maka wajib bagi kita untuk menahan lisan kita. Untuk tidak berbicara perkara-perkara yang, me, me, me, yang, yang mengandung unsur ketoliman ataupun kedustaan. Terutama menahan lisan kita... Untuk tidak membicarakan para ulama Ini hal yang sangat penting Barang siapa yang mencaci-maki Menjatuhkan harga diri para ulama Maka akhiratnya telah hilang Demikian pula dikatakan Bahawa luhumul ulama Masmuma Daging-daging para ulama Itu beracun Maka hati-hati kata beliau Untuk mencari-cari Aib saudara kita النبي صلى الله عليه وسلم مروكان والد المؤلف رحمه الله تعالى مروكان حديث من النبي صلى الله عليه وسلم دي sini يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضح في بيته يا وهيس وهيس وهيس من الاغ الاغ الاغ الاغ الاغ الاغ الاغ akan tetapi keimanan tidak masuk ke dalam hatinya. Jangan sekali-kali dia menzibahi seorang, jangan sekali-kali dia menzibahi kaum muslimin dan jangan sekali-kali dia mencari-cari aib mereka. Maka barangsiapa yang kerjaannya mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aibnya dan barangsiapa yang aibnya Allah Subhanahu wa taala telah cari-cari, maka Allah permalukan dia walaupun dia di dalam rumahnya. Nauzubillah Maka ayuhanarhib rahimani warahmatullah. Terutama jangan merusak al Ikatan antara seorang murid dengan guru, antara suami dan isteri, jangan sekali-kali merusak hubungan antikhwah almutahabin, saudara-saudara yang saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali merusak hubungan antara antara asal dengan ulama dan jangan sekali-kali merusak hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya dan dihindarilah perkara-perkara yang berbau tafsit, mencari-cari terutama uh, mencari-cari aib saudaranya. Hendaknya seorang tersebut menutup aib saudaranya sesama muslim. Sebagaimana Nabi SAW alaihi mengatakan, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia ataupun akhirah. Maka okay, inilah ya Rasul Ibrahimani wa Bahasan terakhir dari muallif rahimahullahu taala yaitu berkaitan dengan fitnah-fitnah yang disematkan kepada beliau, seluruhnya adalah perkara-perkara yang tidak benar adanya. Dan beliau mendoakan kita dan beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan ini semoga berberkah Kemudian semoga menjadi hujjah bagi kita bukan hujjah atas kita dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian mengikuti hal yang terbaik daripada ucapan tersebut dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang mendampaki keluarga-keluarga keluarga-keluarga kita anak-anak keluarga -keluarga kita, kita dan kaum muslimin yang lainnya radhitu fi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik